ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم وافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق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 كَنُوءَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَأَسَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ فَجَنُّوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ٱللَّهُ يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ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 إِ الصَّالِ حاتِ فَهُم فِي رَوضَةِ يحبَرُون وَأََّ الذيَّينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنَا وَلِقَ إِآثَِةِ فَأُولائِكَ فِي العذاَابِ مُحظَّرون سُببحانَ الله حينَةُم سُونَ وَحينََةُ صحون وَلَهُ الحَمدُ في السمواتِ وَأَرض وَوعش وَحينََةُ ظِهِرون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 شَرم تَنتَشِرُون وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَلَكُم مِنْ أَفُوسِكُمْ أَزواج للتَسكُنُ إِلَيهَا وَجَعَلَ بَينَكُمْ وَجَعَلَ بَنَكُمَّ وََّتَ وَرَحْمَ إ فِي ذَِكَ لَآيَاتِ لِقَومَتَ فَكَّرُون وَمِنْ آيَاتِ خَلْقُ السَّمواتِ وَالأَْرضِ وَختِلَافُ أَلسِنَتِكُمْ وَأَلوَانِكُْ إِ فِي ذَِكَ لَ آيَاتِ مِين وَمِنْ آيَاتِهِ مَ نَامُكُم بِاللَلِ وَنهَار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 ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا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 اتيكم انفسكم كذلك نفرسل الايات لقوم عقلون بل اتبع الذين ظلموا اهواهم بغير علم فمن يهدي من اظلل الله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 يَقُولُ هُوَ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ كَإِذَا مَسَّ الناس نِي بَِ إلَيهِثَُّ إذَا أَذَا قَهُمْدْ ثمَُّ إذَا أَذَ قَهُمْ إذا مِنهُ رَرحمَةً إذَا فَركُم مِنهُم بِرَّ بِمَا آتََاهُمْت فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلنا عَلَيْهِمْ سُلْطانا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقنا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُم اي اتم بما قدمت ايديهم اذا هم ينقون اولم يروا ان الله يبسط رزق لمن يشاء وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك ترجمة ارِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عاقبة الذين من قبل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 وهم بالبينات فانقمنا فانقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا من أشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة فيحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير لئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَةٍ مِنَ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْضِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا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 ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا الكرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفرون ُب اللهَّهُ عَ كلُل بالَِّذينَ لا يعلملَون فَصبِر إِ وَعددَ اللهَّهِ حََّّ وَلَا يَْتَخِفًاَّكَ الذيينَ لا يون